قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر الله كذبا فيسحتكم <تصفيق> بعذاب وقد خالوا فَأَرَنَّا أَيُّنَا أَشَدُّ uh -huh. jan لا <تصفيق> تقوم Alamak nah. nah. I'm uh -huh. I know. فسجدوا لآدم فسجدوا لهما <تصفيق> سوآتهما Nak